من الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيياك نعمد وإياك نستعين اهدنا <دي> الصراء والمسنقين <نصر بسم من الشيطان الرجيم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 انا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين مننا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا لا اله إلا هو الحي القيوم الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يستعاذ به الا باذنه يعلم ماَا بَن أيديهِم وَماَا خلَفَهُ وَلَا ي يحقُونَ بِسم مِن عِهِم إَِّ بِمَا شَ وَوسِعَ كُصهُ السماواتِ والْأَه وَوسِعَُصهُ السماواتِ والْأَرربَ وَلاَا يقُودُهُ حِفقُهُ ماَا وَهُ وَعَ النظيمعذُ باللههِ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 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ نَافِعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون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 هُوَ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَبْرَاهَانُ رَبُّهُ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يخلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ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 وَْيَشَدَ عذاابَهُ مَا طَائفَةُ مِنَ المُؤمنِنين الزَّانِي ل يَكِحُ إِلَّا زانَةً أو, زان أَو مشِركَ وَزانِيَةُ لا يَكِحُها إِللاا زَانٍ أَ مُشك وَحُِّمَذَلِكَ على المُؤمنِنين.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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خبير بِمَا يَصْنَعُونَ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 او ابناء ابو لتهن او ابنائهن او ابناء ابو لتهن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 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 والالَْستَعف ف لا يجدون نكاحًا حتىَ يغْنِيَهُ اللههُ مِن فَضْنِ وَْسْستَعف ف لا يجدون نكاحًا حتىَ يغْنِيَهُ اللهَّهُ مِنْ فَضْنِ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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Walladhina la yad'un ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allah wa la yaqtuluna nafsal illa bil haqq wa la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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا, نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ نَارًا خالدا How old a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 وهما غير تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا ان الله كان توابا رحيما وليست التوبه لانما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهلا متوبَ على الله للَِّذين يععمللونَ الس أَبجَهلَةِ ثمَُّ ييتبون بِ مَتوبَة على الله للِذين يععملدون الس أَبجَهلَةِ ثمَُّ ييتبونَ م غري ثمُ يُبونَ منِ برَبِ فَملاائِك يتُبُ الله عليهلَهِ فَلاائكَ يتُبُ الله عليهلَهِم وَوكان الله عَليمًا حكيم وَِس وَلَسَةِ التووبَة للِمذينَ يعملون السيع وليس التوبه للذين يعملون السيئات وليست التوبه للذين يعملون السيئات ولا الذين يموتون وهم كفار اتائذ اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أولئك اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أُولَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من عفتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحشة وأنتم تباصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قَالُوا اتيكم انهم اناس يتطهرون فان جايناه واهلهم الا امراته قددرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَلَن قَد رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ وَلَن قَد رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد صَبَحُهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر عذابي وَنُذُر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطاً إذ طال لقومه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 بَل اَنتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كَذبَت توموطن المُررسَلين إ الطاللَهُم أَقوه لوق ألا تاتقون إِي ل رَسول مين تقُ الله وأطيعون وما أَسألكممْ عَلَهِ من أَجرٍ إن جر إِلا على رّ العالمين تحتُونَ الذكانَ منن العالمين تحتُونَ الذكانَ منن العالمين وَ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 ربنا نجني واهني مما يعملون ربنا نجني واهني مما يعملون نَجن وَأَهْني مِما يعملون فأَن فَنَججَّينهُ هْلَهُ جمععين إنا عجوزًا فِي القابرينَ فَُّ دََّ غْنَآخرين وَأَمطرَنا عَلَهِم مقرر فَس أَمقرَر المُنادرين إ في ذَلِكَ لايه وما كان أَأكثرَرهُم مُؤمنين وَإِنَّ وَبك لَ العزيزُ روحيين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 وَلَمَّا قَدْ أَنْذَرَهُمْ بَقِشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِنُذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فذوقوا عذابي ونذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم ظ <تصفيق> الخرين وَإِكم تمرون عَلَهِ مصحينَ وَبَّين فسَل تقون ذُ باللههِ مِن الشَّيطانِ الرجيم وَلووط إ الطال لِقَومِه إنكُم لالتأجونَ الفاحشَ وَلووط إ الطال لِطَومين إنكُم لتأتونَ الفاحِشَة فمَا سَبقَكُ بِهَا مِن أحدد مِن العالممين فإِنكُم لتأتونَ الّجَ لَ وَتَقَطَعونَ السَّبلَ وَتَأتُونَ في نذكُم المكَر فمَا كان جوَوابقومَومين إلا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 قال قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه واهله الا امراته الا امراته كانت من الغابرين ولم ما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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله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 والذين يؤذون, بغير فقد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 يوم يحشرُهُم ج عيا معشر الجّ قد َكْنَرْتُم منَِ الس يا معشر الجني قدَ َكرَُم منَ السِ وَقالَاعْ بيا منِنَ الإِننسِ رََّ نَاسَْتَ بعدُناَا وَبنَسَْتع بعدُناَا ببععض وَبَلَن عجلَنا الذي جلةَ لَنا قال النرُمَثْ وَكُم خَالدينينَ فيِيه إَِّ مَا شَله الله ان ربك حكيم عليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوما يحشرُهُم جيا معشر الجقدَ استَكْنَرتُم منِ الس يا معشر الجّقد استكرُتُم منَ الس وَقالَاْ باءُهمْ مِن الإِننسَِّ نَاسَْتَع بعدضُونات َّ نَسَْتع بعدضُناَا ببعضٍ وَبَلَبُنَا عجلنَ الذيجلةَ لنا قال النرُمَثْ وَكُم خَالدينينَ فيِيه إِ مَا شَاء الله. إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوما يحشرُهُم جيا معشر الج قد استستَتَتُم من الس يا معشر الج قد استكرتُم من الس وَقالَاهُْ بابُهُم منِ الإِننسَِّ نَاسَْتَع بعدضُات َّ نَاسَْتع بعدضُناَا ببعضٍ وَبَلَبناها عجلناَ الذيجللتَ لنا قال النرُمَثْكمُم خَالدينينَ فيِيه إِ م شر الله ان ربك حكيم عليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوماَا يحشرُهُم جعيا معشر الج قدَ استتَت منِ الس يا معشر الج قد استَكرَتُم من الس وَقالَاعْ باءُهم منن الإِننسََِّّ نَاسَْتَع بعدضُونات َّ نَسَْتع بعدضُناَا ببعضٍ وَبَلَن عجلناَ الذي أجلةَ لنا قال الن رُمَثْ وَكُمْ خَالدينينَ فيِيه إِ مَا شَر الله. إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوما يحشرُهُم جعيا مشر الجّ قدستَكنَرتُم من الس يا معشر الج قد استَككرر من الس وَقالعْ بيااهم من الإِننسِ رََّّ نستَتَع بعدضُناَا وَّ نَسَْت بعدضُناَا ببعضم وَوبَنبناها جلنا الذيجلةَ لنا قال النرُمَثواكمم خالدينينَ فيِيه إَِّ م شَاء اللي الله. إن ربك حكيم عليم بسم الله من الشيطان الرجيم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ نَافِعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ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 الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أَللُعَ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَمْ تَرَ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمنا به وآمنا كفروا به من قبل ويطذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم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 تَمُون كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ عَطَبٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردون وسهم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 للمؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على سرر موضونه على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم الوذان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحور عين كأَمثَادِ النُؤل المَْون جزأَ بما كانوا يعمللون وَحور النين كأَمثَاد النُؤلُ إ جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعيادهم طاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون وعيادهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان لمْ يَطوبثُ النَّ ي صُ قَدلَهُم وَلاَا جَ فَبِأَعَ يِ رَبِّكُ ما تكَذّبلَْ يَطوبِثُ النَّ ي صُ قَدنلَهُم وَلاَا جَ ما تكذبان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذين الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب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 الذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله ورضوان من الله واللههُ ذَصير بالِالعبَ غاد الذيينَ يقونَ رَبنَ إ ن آممَن الذي نَ يقولونَ رَّنا إِ نَ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنك له لا اله الا الله شهد الله ان لا اله الا الله والملائكه واولوا العلم قائما وأولو بالعدل لا اله الا الله لا الله هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصالح ات صفا فزاجرات زجرا فالتيات ذكر ان الهكم لواحدا رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 to إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق بل جاء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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول لا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 فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة إنها شجرة ما تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآخرون فَهُمْ الْفَوْآءَ فَهُمْ إِنَّهُمْ الْفَوْآءَ ألفوا ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آفَارِهِمْ يَضْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ طَغَاوُهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم يا بالله من الشيطان الرجيم تاتون الله تريد فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فنظر نظره في النجوم فقال اني ساقيم فتولوا عنه مدبرين فر فقال <تصفيق> ألا تأكلون ما لكم لا تعملون قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفين وقال اني ذاهب الى ربي وقال اني ذاهب ربي سيهدي لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَن يَمَسَّنَا مِنَ الْعَذَابِ وَلَا الْغَمِّ وَذَلِكَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ طَالَ يَا مُنَى إِنِّي أرى في فعل ما تؤمر قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فلما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 محسنين كذلك كان جزى المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان لوط طلع من المرسلين اذ نجيناه واهله دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نَسَبًا وَلَقَد عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَلَقَد عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَد سَبَقَتْ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 وتول عنهم حتى حين وأباصر فسوف يباصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين